وقعتك بنت التنافق زي باللبسه من غيبه للي ما عدول يا ويلي يا ريت تذكر ذا يا زينك مع سلام قول حبرك قدريتي ماك لايك وبتا عبلال الله koyumzey za bler baynay atumzey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 ك هو حتت صد ما رحت دانا وزي بلي ماقدر قيلا حت مزيه مزقدر كي كرهت روح ما بال ما Zayberkidana, muzayberulay, turna taqayana, atmuzayye, muzaykadarayti, endo tadirna qizti, lekal haba qino, atmuzayye, muzaykadarayti, endo tadirna qizti, lekal haba qino, se bortu waidani, tontabayya, Thank <laughs> you.